هلّى عرّشت بنا إلى كربلاء فنجدد عهداً بقبر أبينا من رجع ضعن السباية شاهد أجمع حلمنايا فعطا والعالق ممايا هوين حمّى يبقى عنه رجع ضعن السباية شاهد اشباح المناية خاطب العالق مماية هواي الحمى يرضى عن وانو خوي لكم اروينا خليشاهد هرض عينا لا يسار ولا يمين رازى ظهر بلا دفين بهدج حزنها الحرة وهي العائلة شعي لهم ومسباية ونزلتها بكربل وصلتني علكم ونادك وين بن عقد الولاد وين تفك والعالم شو ما أشوف الشعي وين خيال المينية وين سبع الغاضرية ما يرد جواب لي هذا مو طبع القمر قاطب أنك هلف قوم يا بدر الهواش <سؤال> على الغبره <سؤال> نايم طايح بك ترن النهار جماعنا السبايا شاهد جماعنا وين العالم مو مايا وين الحب عدل لك فينا وقبل في عيال المسافر من بعد طول الرحايا وانا رد يدولك يا تك القمر طايح كيت من يعدل انت يا نبع علم حنا بايدك تعدل ضعنا بضعنا يمك وجبت يمك ناقتي عودت تشتمي مينك حنت الناق الحنينك صحت يا عباس وينك دوم شاهد حالتي ان رجع ضعن السبايا شاهد اجراء المنائي فاقض العالق <تصفيق> ممايا وين عمي الله عنك وين اخوي لكم الماء يجري وانتعط شان الزغة اجبت راسك للشريع لراس للميمان الظهر ويلا جني اسمع صوت يمكن صوت عباس القوم ويلا نادي أزين بابعد لراس من يم النهار ويلا منشفت هل ما يجري ونتعط شان الزغار ويلا اجبت راسك للشريع لراس للميمان الظهر ويلا كني أزمع صوت يمكن صوت عباس القومة نادى يا زينب بعد الرأس من يم النهار ويلا. نظر الجرف او لا اريد المعيص فهل ان من حسين وسف ما شرب من العذب ويا هذا الراس جبته وما يجودك ما شربته انت اخوي المان سخت حتى بديار الغلو رجعني السبايا شاهد شعب المنايا قطع والعلق ومايا ان حمى يفع عنك نو خو دې کومار وینم فلل شاهد هره وینم دا یم حال ولا یم دا سوان کې ما یا ال کې ما یا الجياد تشوفوف يمك بس اثرهن على الرمال اثر لاك شفت اشامخ الاثر مثل الجبال شوفوف بنت وانت بعتانه ترتجف منها الرجال سيفك بقمت يمينك والعلم بيد شمالك تشوفله من محالقي يا تولعي او لسه ما زال الاثر يلتوفوفك لو عني راح نوما ود عني ولا عذب ما يكروني عافن اختك باليسور عافن اختك باليسور من رجع ضعن السباية شاهد اجمع في الملاي حقا ضعي لعيكم الله وان حبا يضعان وان اقويل لكم لا يسار ولا يمين أرعي ساقروا بلا دفين يلا أخويا مريد نمشي أهلي فار الضعاف من يسرع واضع مريد نرجع للوطن يلا أخويا نريد نمشي يا هولي بار الضعاء بلي سرع واضضعنا نريد نرجع للوطاء كلها بيشعد للهودة وانا في تقفع قودي لو طالت غريبة لزمن ما يعود الزماء في ما أقدر أعوفك قبل ما عيني تشوفك أنا هم در ظروفك لا عفدني بها يا انت اللي اجبتني وبينعد وانك عفدني على جمال ما ركبتني عفدك وصب الزمي عفدك وصب الزمي يا عضان السباية شاهد اجباح المناي حقوق القبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة انوانه المولاني الاسلامية كان على الإخراج والهندسة الصوتية علي الماجد